بسم الله الرحمن الرحیم طاس إمم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فيِي الرَ عَ ف الأْرضِ وَجَعَهلَ ش يسَْضعفُ طائفَةً مِنهُم يُذَبِّحُ أَبَنَا أَم وََسْحين س أَهُ إِهُ كَلَ منِنَ المُفسدينين وَنُريد أن م على الذيينَ َاسُضعِفُ في الأوْ وَنَجَعَلَم إَِّتَ وَنَجَعَلَهُمُ, ونجعلهم الْوَالِثين وَنُمَكِنَ لَهُم فِيأَوْضِ وَنُرِيَ فِي الدعَوونَ وَهَا مانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنهُمَّا كانَوا يَحذَرون وَأَوحَينَا إِلَ اِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّهُ مَنَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُم مَّعْدًا وَحَزَنًا إِن في فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امراه فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى ان ينفعنا امنا نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ممسفلا انكادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 فَرَدَدَنَهُ إلَ أُّ كَتَ قَوعين وَ وَلَا تَحزًا وَلتَعَمَ أن وَعددَ اللهَّ ي حَقُّ وَلَا كفِرَهُم لا يَعلَمون وَلََّا بَلَ وَأَش الدَّ وَاسْتَو آتَنَاهُ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 فاستغاثوا الذي من شيعته على الذي من عدو فوكزوا موسى فقضى عليه فوكزوه موسى فقضى عليه طال هذا من عمل الشيطان انهم عدو مضل مبين قال ربي ان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 فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَفْرِغُ غَضَبَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ ويبطش بالذي هو عدو لهما قال يا, موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس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 وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ أَمَدِنَا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَا مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْبِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَأَلَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي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 أتحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين وَلِذٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّامُ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَلَمَّا قَضٰى مُسَّ الْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي لَنَسْتُنَارَا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَانُوا دِمْيَ مِنْ شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْمَقْعَةِ في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب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 10. فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون 11. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبِّ أَعْلَمْ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي ما على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلني اطلع إلى إله موسى وانني لا مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُمْ وَجُنُودَهُمْ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ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 وَمَا كُنْتَ بِدَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّ إِنْ شَاءَنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ العمر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 مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَغَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ۚ وَاتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ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 َّذِنَ آتَنَهُم الْكِتَابَ مِنْ قَبَلهُمْ بِؤِّنُون وَإذاَا يُطْلَ عَلَيْهِم قَاالُون وَأَمَن النَّ بِ إِهُ الحَقُّ مِ غَُبِّنَا إِ كُنَّ مِن, من قَبَلِي مُسلْلِمين أُلَا إِكَ يُؤْتَوونَ أَجرْرَهُم مَّ الرّوتَيْلِ بِمَا صَبَرُ وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَانَةِ السَّيئَةَ وَمِنَّا رَزَقَنَ ي فِ قُون وَإذاَا سَمِعُ الَّغْ وَأَعْرَضُوا عَنْ وَقالَاُ لنَا أعمالنا ولكم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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ فَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ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 كَمَا مَتَّعْنَاهُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا أولئ الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادُونَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا آدَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعِمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ ما اذ فهم لا يتسائلون فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره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 قُل رَأيتُم إ جَعَ اللهَّهُ عَلَيكُم الليلى سَغْمَدًا إلى يَوْمِ القامَ مَنْ إلَهُ غَيير اللهَّه يَأتيكُم بض إِ أَفَل تَسَعُون قُلَّ رَأيتُم إِن جَعَ اللهَّهُ عَلَكُمه رَسَغْمَدًا إلى يَم القِيامَه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 ان الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي القوة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 ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلمن الله قد أهلك من قبلي من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا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 وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون, يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمنوا اللهم علينا لا خسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين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 1 الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 2-قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجون